الموقع الرسمي لفضلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا عند حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احدهم ان يجتاز بين يديه فليسح فان ابا المقاتله فانما هو شيطان هذا الحديث صحيح لما صح هذا الحديث طيب قلنا إن دا إن دا إن دا في, في هذا الحديث أن المسلم اذا صلى واتخذ سترة إلى جهه القبلة وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام يستره عنه فالسترة ما يضعها المسلم بين يدي صلاةه فإما أن تكون سترة جبارة أو وما كان يتخذ المسلم دائما في القراء إذا خرج ونعنى ذا هي الحربة أو كمثل مؤخرة الرحلة كان كان المن يصلي إلى سترة بل كان يتحرى السترة ويحرص عليها عليه الصلاة والسلام فلما أراد فكان يصلي إلى جدار وأراد الشاة أن تمر جينه ودينها الجدار فتقدم إلى الجدار حتى ترى فالشاة تمر من خلفه ومن رجع الى موجعه وسلم مؤكدنا صلاة هذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى يتحرّشه السّطرة وهو مؤيد لنذهب القائلين بالنوجود لأن التحرّد من الاسلام ومداومته عليه الصلاة والسلام على هذا مع امره عليه الصلاة والسلام بالسطرة. يدل على انه على ان سترة اه ارتخاذها اه واجبة قال فأراد أحدهم أن يستاج بين يديه يعني بينه وبين بين سترة هو وضع سترة مثلا يبعو سل عليه يوم مثلا كرسي وأراد صف أن يمر بينك وبين سترة وهذا مع ما بين يديه أما إذا أراد أن يمر بعد سترة فهذا ليس ذكى عليه السلطان إنما لمن أراد أن يمر بينك وبين شكرا قال عليه الصلاة والسلام فليدفعه يمنعه بالدفع أولا فإن أبى فليقاتله يقاتله ضيق عنه وقتله ولكن يزيد في الدفع ويحاول أن يمنعه بقوة فإنما هو شيطان إذن المعنى الإجمالي الحديث إذا كان المسلم يصل إلى سترة وأراد أحد أن يجتاب أو أن يقطع بينه وبين سترة أو مربع بين يديه يمنعه فإن أبا يقاتله و... والتعليم أن... أنه شيطان إنما هو شيطان هذا المعنى الإجمالي الحديث يكون تحدثنا عن ترجمتي أبو سعيد ولا تحدثنا ما تحدثنا عن ترجمتي أبو سعيد الخجري مجلو عنه ولا هذا عند الألسات ربما طيب من أبو سعيد الخجري مجلو عنه سعد ابن مالك ابن سنان ومالك ابن سنان كتب شهيدا يوم للمغفظ فوالده وأيضا صحابي رضي تعالى عبده من المكفرين من الروايه والحجم رضي تعالى عبدو قال فل إلى شيء يسترروا أن نتكلم بعد ذلك عن الأحكام المتعلقة بهذا الحديث هذا الشرح الإجمالي للحديث لا أن عن من هذا الحديث أولا نقول مما من هذا الحديث على الإنساء على المسلم إذا صلى أن يتخذ سترة لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يسروا من الناس وقلنا مرجحين يتخذوا السترة وجوداً أم استحبادهم وجوداً واحد يا يا شباب تعالوا تعالوا تعالوا تعال يجب أن تحل في الناس. بأكملوا لجنودي يا نفسنا ما قلناكين يا حبي يعني شغلت معي هؤلاء ولا أصمت لأنهما يعني يكونهما من الأذى إلى الجائزة أكثر من ال... من ال... من التأيذاء تعالهم تعالهم اجلسوا معي شوف دائما دائما كل الشخص لي اجلسوا معي كنتم في المعنى محمد جنب محمد جنب نسمك محمد أسانة. أسانة وأنت وليد. طيب ماذا قلنا قلنا إنه إذا كان مسلم يصلي أول شيء يستفاج من حديث أبي فائد ان يتخذ الشيطة أتبه يصلي الفائدة الثانية يستفاد أيضا من الحديث تحرير المرور بين يدي المصلين بين يدي المصلين لا يمنع لكن لما وصلنا للحديث المسألة الثالثة بعد هذا يعني الفائدة الأولى التخليش ترى الفائدة الثانية تحرير المرور الفائدة الثالثة من بدي عليه بسأل الاسم المار عن المصلين من بدي أسم المار عن المصلين يأسم النار لا شك لكن المسل أيضا يأسم إذا لأن هذا الحديث على الأمر أمر المسلم أن يطفعه والدليل على أنه أمر ليس للإستحباب قوله فين أفعى فيقاتله فجل على أن يأسم يأسم أولا من النار وبعد ذلك المسل إذا لم إذا لم ينمعه طيب واضح هل المرور المصلي يخطئ الصلاة اذا مر اذا مر اذا اذا مر اذا مر احد الذين مثلي هل يخطئ الصلاة يعني يعيدها اي ممكن نعم. نعم اذا كانت انراه دخلت الصلاة الصلاه تام الاسود الاحمر الاسود طيب نعم اه وثاني وحنا و ايضا طيب اذا مر يعني رجل طيب اذا مرت جاريه طفله صغيره لا, لا تقطع بشده طيب واذا مر اي حيوان اخر شاه او جره او غيره لا تقطع بشده لكن المسلم يأثر ويحرم عليه إذا قطع أو مر بين يديه يعني مصلي وصله وقلنا بين يديه يعني بين يديه شنو السترة أو لمن لم يتخذ سترة الله يمر بينه وبين موضع شنو موضع سهوده ولكن المر بعد موضع السجود فإن هذا لا يفهم فيه في الإثم طيب قال هذه الفائده كده نعم <تصفيق> لا. لا يعني هذا الصفه يعني هذه المساله بعد قليل في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها هذه المراه تقطع الصلاه الله تقطعها وهذه الحائز ام غير الحائف الفائده كلنا الان احنا كما فيهم الراجع للقنطه من الحديث أن يبدأ في الدفع الأسهل ثم الأسهل أن يبدأ في الدفع من الأسهل ثم من الأسهل قال عليه الصلاة والسلام في الصلح تدفع حتى سنة منا فالابد قال تنمو ثم يقاتله معناه بدأ بببب لماذا علم صلى الله بالأسهل ثم تنمو يعني شخص كيف يقطع ما بتقعد تمسك من هنا طوالي اذا بعثته انت سمونه هنا في الخليج اسمه شنو مزه مش كده انا مزه مش فوق كويس طيب من اول ما تقول كذبت الله يدفعه سأكلمناه هكذا. هكذا هكذا إذا أضع بعد ذلك أشهده كبير وأنت في الصلاة اذا قلنا من الفوائد في الصلاة هي شنو الفوائد هنا كم شنو هيدفع بشنو بالأسهل كم ثم الأسهل هاي السائدة كم الخامسة السائدة السابسة الصائد يدفع. الصائل يدفع ما معنى الصائل يدفع الصائل من يصوله على ثمة من الأغمال المال أو النفس أو العرض أو غيرها الصائل يدفع في شرع الصائر يدفع. يعني من أراجع يوقع الضرر ديك ادفع الضرر عن عن نفسك طيب أين الضرر هنا؟ الضرر في الدين صح؟ الضرر هنا ضرر في شنو؟ في الدين لأنك تقف بين يدي ربك تنجيهي. وشخص يريد أن يقطع عليك لذة المناجاة وحلاوة الخشوع عرفت اذا قلنا الصائد شو يفتع فائدة لما فائبادي طيب السائدة الأكادمة السابعة نقول في الفائدة السابعة لو أنه دفعه فمات جده حتى وقع على راسه فمات انه لا شيء عليه. لانه دفعه بامر الشارع. شرطا ان يكون قد بلع معه به بالاسخد. لكن من الاول كان دربه وانا جزاهه. فمات يكون خطأ. محن يكون من قلنا يدفعه وإذا دفعه بعد أن عمد بالحديث فإنه لا شيء عليه شرعا لأنه دفعه بأمره نعم إذا, إذا, إذا, إذا قاتله ما قال فليقاتله فقع عينه أو قتله فإنه لا شيء عليه الفائده الثامنه جواز الحركة لمصلحة الصلاة أين الحركة أين الحركة يا محمد؟ قلنا من هذا الحديث لا يا نفهم جواز الحركة لمصلحة الصلاة أين الحركة؟ لا، نحن نتحدث عن صف صلبي وليد وبيم سترته يود أن يمتصه مثلاً قال في الأدب يقاتبه قلنا في هذا الحديث جليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة أين الحركة هنا؟ الدم يحتوي الحركة لا حتى الحركة يحتاج المفاتل تحتاج الأحراف ولا تحتاج تحتاج لخلاء إذن هذا فيه جوازه فأنيجي المسألة قوي من يقرأ يقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس بعد نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهجت الاحتلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيونا إلى غير جبار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد هذا <تصفيق> الحديث هو تعالى هو يتحدث عن المرور بين يدلي المسلّف يا إخوان أفهموا تعالى أرجو أن تركزوا أورد المسلّف هذا الحديث المسلّف من عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور النقدفي المشهور بالحافظ عبدالغام المقبضي أورد هذا الحديث في كتابه عند في الأحكام في باب المرور بين الليل المصليين وهو أورد هنا أن الحديث يقول أن الله بن عباس قال أخبرت راكبا على حمال الأثان الأثان يعني أنثى والرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى لم يكن يصل الى جدار الى حائص وان هنا لم يكن بها شو؟ لم يكن بها شو؟ جدار الى غير جدار قال فأتيت وانا أركب حمار اتان يعني انثى ومرت بين يدي بعض الصف يعني الصفوف مرصوص ومر بحماله بين يدي بعض الصف قال ثم نزل وترك الأتان فارقع يعني تأكم ووقف وصله لم يجد قلت عليه احد طيب هذا هو الحديث والحديث بجاتي من عبد الله بن عباس عمر بن عبد الله بن عباس حبر امتي وترجمان القرآن ولد بالشعب ده مش شعب ان طالب في مكة قبل الهجره بثلاثه السنوات ولما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه في كم كان عمره 13. 13 سنة. قبل سنة لما كان كاشف ولا كاشف كاشف السماء قبل زيجه في السماء لما طوى بنت منى كان هذا في احد في الوداع وكانت في السنة كتب في السنه العشرة من الجيره التي ما كان بعدها اذا سلم لحد لا القاكم بعد عام لا ان لا القاكم بعد عام هذا طيب ما ابن بعد حجة الوداع بشهرين ونصف. عرفت اذا كان كان عمره ثلاثة عشر سنة والله قال وانا لما قد قد هزت الاحتلامة اي قاربت الاحتلامة فعلا سن ثلاثة سنة, سنة وقريب شو قريب الاشتلام طيب عبدالله ابن عباس ترجم له الزهبي عليه الأعلام من البلاء فقال كان وسيما وجميلا وكان كامل العقل والرأي مصدقا ومن من الذين الهي كانوا من الصغار الصحابة لما تكلم ك يعني كم كان عمره طرقت قال كنت اسأل عن المسألة الواحدة ثلاثين من كبار اصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة الواحدة تأكد ثلاثين أمرو إلى هذا العلم الغذيب ومنذلك صار ابن عباس لما مات كبار الصحابة مو الى العلم ونرجع الفتوى بيكون من العالم في يوم من الايام حتى يحكي انه قال كان ذلك فتى من الانصار في علم كنت اقول له هيا نختلف الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احياء وثروب ناخذ عنه العلم فقال يا عبد الله أتضلن أن الناس قد يجتمع اليك في يوم من الأيام يأخذ في الفتوى وعلم رسول الله من الكبار يافرون قال فتركته وجعلت اسال عن المساله الواحدة ثلاثين سحابه قال فلما ماتوا وجرفتني الفتوى قال كان يمر الرجل الأنصار ويقول والله ابن من لو كلامه مصارى مصارى عالم أجلاب معباس لما فعله وصاحب المكانة من مكان وصاحب مكانة وفضل وجاهد معباس مع عبد الله بن أبي السرح في فتح شمال أفريقيا من الذين يعني جاهدوا أيضا رضي الله تعالى عنه طيب نبدأ مباشرة بعد أخذنا المعنى الإجمالي للحديث نبدأ في فوائده ما يستفاد من الحديث. ربما ايها الاخوه بعض الاشياء المستفاده قد لا تجدونها فيما في الكتاب ولذلك ارجو ان ان نعقم اجوب الليل الفائدة الفائده الاولى الفائده الاولى الفقهيه سكره الايمان في سترة سترة الإمام سترة المن ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان إذا كان الإمام بوجه سترة؟ نعم مثلا الإمام يسأل هنا في هذا المكان هذه الخشبة هذي على المصاحف سترته لا يدر بعد ذلك مرور أي شيء امرأة كما يشتر في أو حتى كلب أسود أو حمار لا يضر إذا كان من إمام سترة فإن سترة الإمام وهذا باب البخاري ما كباب باب سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يقلع صلاة الشيء فلا يأسم من مرة. ولا يأسم المصل الذي مرد يديه ولا تقطع الصلاة ولو كان المار رجلا او امرأة أو, او حمارا او قلبا او غيره عرفتوا؟ عرفتوا يا طوال انا ما عرفتوا؟ اذا ما هي الفائج الكلة؟ يلا واحد يقول لي ماذا يستفاد من هذا الحدث اي معنى سترة الامام سترة لي طيب ما معنى هذا الكلام؟ أن يريدك تصور المسألة الصحيح إذا كان الإمام مصندر نعم نعم يا وديد أمامه مستر أمام الإمام نعم والسبب مصوفق ومر شخص أو أي شيء يخطع لا هذا لا يجب لأن سترت الإمام سترته لمن خسره لماذا؟ لماذا قلنا هذا الأن. يعني ما استفدنا هذه الفائدة من هذا الحديث لأن كأن ابن عباس مر بالحمر وفي حديث اللي قالوا عن الحمر يقطع شمي يقطع الصلاة لو قال قائد كنتم أن الحمار يقطع الصلاة وابن عباس مر بحمايه بين يديه بعد الصف في المنى ما تقولون لا أجل الفائدة يعني يعني كيف نريد عديده شخص قال اي الرسالة قال في حج النار في الاسم يخطي الصلاة المرأة والحيار والكرب الأسود طيب بنا في حيث في حيار جاء ومر يشده لأن الإمام عنده سترة فشيش بسمك عبد الرحمن لأن الإمام سترة إذا نقول الإمام وليقفع صلاتنا لأنه الإمام شباب لأنه مسترة كيف قوله عليه الصراب هذه الفائدة الثامنية أن الإمام صلنا بالناس بمن إلى غير جدام ألا ينفي هذا السترة صحيح وهذا قول حاسب من حذر قول حاسب من في الكثير أن مثلها الجدار لا يعلم السكرة لماذا؟ لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى في فضاء وكانت من آن ذاته فضاء أنه يصلي إلى آن ذاته ولذو يصلي إليها فما في الجباة لا يفهمه لا يفهم السكرة يعني أنا أريد أشرح هذا الكلام. قل الحديث يقول أن المصلي يصلي أولًا يصلي إلى جدار في مكة هل هذا يعني مثلما تقول ما تقول إليه سدر لا يعني لماذا؟ لأن من عادته أو علم الصلاة أنه كان مش م في الصلاة يصلي إلى شموع إلى عنزة واضح؟ طيب هذه السائلة الثانية يعني ماذا؟ قال ما عندكم السائلة الثالثة. تقول البخاري بابا عظيماً من هذا الحديث باب السطرة منكة وغيرها باب السطرة منكة وغيرها يسجدون بهذا الحديث وأين مكة؟ أين مكة في هذا الحديث؟ داخل الحرم يعني داخل مكة لان داخل مكة يمسك جميع احكام الحرب وليهنا جميع احكام الحرب لكننا عرفت في الحج في الحين خارج الحرم لكننا لكننا من من الحرم شنو من, من الحرم الحديث الانتقنوا بالحديث الذي بعده اقرأ الحديث السادس بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطها والبيوت يومئذ لي بسطهما ليس بسطهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب صحيح. الحديد ما بقل. مررت بالمرج بعض الصخ. كيف يكون بين بين المرج؟ المرج واحد. وهذا الطيران يكون واحد. قال بالدجاجة بعض الصخ. فضل على أنه مر بالمرج. أيوة. ذي المرج سبب المصطلح. اللي هنا فيش مرة من العنجة ما في حد أصلاً. ولو مرة بين يدون السلطة وبين لما تركوا يباعي الحباب ولو مرة عباس وحده صح لأنه قال سليد فعه فشنه من كان حتى الرجل يدون يبقى أصلاف على أنه مرة بين يديش الصف وهذا يحشف خاص لكاذا نصدف جميل في فباء هنو صلوه في فباء فجاء مرقد وندي بعض الصبفي عليه الصلاة والسلام في لما طيب حديث عائشة أولا عائشة هي أشهر من أن يعرض بها عائشة أبي من سأبي ذكر من الصديق رضا الله عنهما من المؤمنين العالمة الفقيها العفيفة التقية العابدة الصوامة القوامة الناسكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها يحبها حبا شديدا حتى في حديث عمر بن عاصب بخاري قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجالي قال أبوها ولما شكا زوجات و بعض نسائه حب المسلم الشديد لعائشه و فجاءت تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمه قال يا فاطمه اتحبينني والحديث في مسلم قالت نعم يا رسول الله و يا رسول الله قال ان كنت تحبينني فاحبي عائشه فهي كما قال القحطاني في نيته رحمه الله تعالى وابو المتحرة التي قد جاءنا تنزيزها في النور والفرقان أكل يعائشة الرغى من حرة جسر المتحرة الإذار حسان أو ليس والدها يصافي بعدها وهمان روح الله المؤتلفان هي ضوء خير المرسلين وعرصه وحبه من جملة الإسلامية. فعيسر رضي الله تعالى عنها هي من هي. تقول هذا المعنى الاجمالي للحديث. قالت كنت أنا وباليذي رسمت الرسول المصلي صمت الناس في البيت في الورفة وهي إلى جهة نائمة المصلي. المصلي القبلة نائمة وراكدة الرسول المصلي نصلي القبلة وفي اللي في شنو؟ بين مسلم وبين قبضة الإلية في قبلته يعني هي, هي رأسها إلى شنو هي قبضة ورجلاها في شنو في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سجنا غم جمي بقصب بالمساء صديقي فقبضت فقبطوا لماذا تقبل رجلاه؟ ليجد موضعا على شنو؟ بالسجولي. فإذا قام بسطر هنا والبيوت يوميذ ليس فيها المصابيح هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى ما أدري مكتوبة عندك أنا مكتوبة ولكن لمس المرأة لمسها لا ينقض الوضوء مكتوبة بس خلاص الحمد لله لمس المرأة لا ينقض المزوج أو المنس، يعني، وهذا في رد على من قال أن مزوج منس المرأة يحسن يقبل المزوج، وقد رده العلماء الذين يرون أن منس المرأة لا يقبل المزوج، لأن المنس ذات لا يقبل المزوج. شخص متودد ولا تأه. من الـ من ال من الـ الأنجاس بوا أو غائف ولمسه في جلده يعيد الوضوء أم يقتل النجاسة يقصد من هذا النجاسة فقط وإذا لو قلنا بأن يعيد الوضوء ونقضنا وضوءه ونقضنا وضوءه غير جميل أي الدليل على أن من سنجاسة تسلو فكذلك من سمره إنما من قال من ملكيته الشافعية وفي الأحن والزحناطين قوّلاني في المسألة و... وفي في المسألة التفصيل بشهوة وغير شهوة أنا لا أريدكم أن تأخذوا هذا التفصيل ولا أريدكم أن تأخذوا المسألة بكلياتها لسمرأتي على أقل شيء غير شهوتي لا يقصون لا يقصون الندء قلبي أن آه... الثاني اخر من هذا الحديث ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضيق ما كان فيه رسول الله من, من الضيق والدليل على أن كان في الضيق امران من يذكرهما استباطا من الحديث كيف نعرف انا اقول لك شيء كان رسول الله فيه ضيق من هذا الحديث فيه من عايش فيه كيف؟ ايها الاخوه والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح مصباح في البيت ما موجود ضيق ولا ضيق يعني عسى نبي في صدف من العيش وضيق نعم نعم ما في مكان زياده المكان ضيق صحيح الدليل على اننا كان في يضيق من العيش عدم وجود مصابيح وضيق المساجد لان أن مرسلم أن عائشة إذا رقبت لن يقوم فنالك موزئ يسجد فيه مرسلم إلا أن تجمشن وأن تقدم عائشة رضي الله تعالى عنها رجلاها وهو وهي لا تعرف أنه ولا أنه لا تعرفه أنه يسجد إلا إذا شمو إذا شمو غمضها طيب هذه السائدة الثانيه الفائدة الثالثة أذكرها وربما أنتم يعني يمكننا عليكم هذه المسألة وهي مسألة بعض أهل الجدع الذين يقولون أن من سلم خلقا من يوم هذا الكلام يعني سمعتم بي ما سمعتم سمعتم بي يقول صلى الله عليه وسلم شيء من يوم وأن سلم كان من هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ او لعائشة لا يا اخوة نسبك بكر بكر طيب بكر نعم لا كيف نستدير على انه بشر وليس نور من هذا الحديث يا اخواننا الكلام واضح ليس فيها المصابح ليس واضح في ليس فيها المصابح اذا كان هو مير عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى المصباح هل المنير يحتاج إلى المصباح لا يستطيع أن تفاضح هو نور بما به من أحكام وصلة وخداية للناس كما أن النول عز وجل والسلام كتابه بشنه؟ نور مش كده؟ لقد جاءت من الله نور وكتاب المبين وصلنا من سلم هادئ راجع شو؟ نميغة لكن احكتاب نور اذا وضع القرآن في الظلام هل المكان الذي اذا وضعت القرآن في غرفة النظلمة؟ هل الغرفة الذي؟ هل نظير الاسمي ام نور معنوي؟ نعم نمير. كذلك يقول احكامه ودينه الذي اتاجهه نور معنوي لكن لم يكون نورا كما يجعل بعضه المتسلفة المنسبة الصوفية يعتقدون ان نوصل للنور وأنه من نور الله عز وجل أعوذ بالله وهذا ما يسمى بنظرية الفيض الإلهي كأن الله فاضل من نوره وهي نظرية ومعنية من نوره ورسل الإسلام معنا أخي الكريم معنا أيضا هذا من قوله أن يبضع بحديث عبد الرحمن بن زوج بن أسلم هو عند الحاكم في بي صدرك من حديث موضوع أن الرسلنا بخلق قبل آدم هذا الصحيح. صحيح إن من الحديث الصحيح كنت نبيا وآدم مجدل في قيمته وهذا يعني أن الله قدر أن يكون أنني نبيا قبل بل قدر لنا جميعا مكابيرنا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألفا سنة كما جاء في حديث مسلم طيب أنا أود أن أسلع ما طيب من الأحكام الموجودة الفائدة الأكرم الرابعة. نقول في هذا ايضا جواز الحركة التي لا تحل بالصلاة اين الحركة غضب السلاة يا عائشة جميل ومن الفوائد ايضا ركزوا معي المسألة الفقهية التي تقول هل المرأة تقطع الصلاة او لا تقطعها ان لم تقطع الصلاة او لا تقطعها ها تقطع ولا لا تقطع في خلاف خلاف بين من طيب توجد في هذه المساله أنا ما انا اريد ان اوضح لكم الامر مشكك ابن ها من عمران عمران ولا عمران, لما عمران؟ طيب يا عمران اذا انت فهمت انا متاكد من دقيقه منكم ان شاء الله توجد عندنا في هذه المساله ثلاثه اقوال القول الاول ان المراه والكم والحمار لا يخطئون الصلاه لان هذا ليس من خلال الصلاه وهذا قول الجمهور المالكيه والاحناف والشافعية هذا القول الأول أيها عمران القول الأول قلنا أن المالكية والشافعية والاحناف يقولون أن هذه الثلاث لا شرم الأسود ولا الحمار وعلمها لا تقطع الشرم الصلاة لا تقطع إن محط فالصلاة الصحيحة توافل فيها القول الثاني قلب الحناد لك أن الكلام الأسود يخطئ الصلاة عرفتم وردوا مختلف اختلاق في الحمار لكن المرأة لا تخطع الصلاة عندهم هذا قول ماذا؟ قول اذا عندنا بقول العيمة الاربعة ان المرأة لا تخطع شنو؟ الصلاة الجمهور زي الحنابلة القول الثالث قول الظاهرية وهو ترجيع واختيار شيخ الاسلامي كلمية ان المرأة والكلب الاسود والحماق يخطئون الثلاثة وهذا هو الراجح الذي ارجحه طيب يلا انا كان قول في قطع حنار والسد والمرأة والسلام انا في القول الشخص يرفع عيدة اول شيء يرفع عيدة ايوه ثلاثة طيب ما هي الاقيال الثلاثة اكت عن قول واحد الحنادلة طيب ماذا يقطع الصلاة بخ واختلص في الحمار وأن والمرأة والراجع عندهم أن المرأة لا تقطع شنو لا تقطع شنو هذا قول من قول حمادين القول الثاني هيا ثاني وهو القول ياتو الرابح الرابح يعني شنو هذا الأصحي يعني في البقاء والقول, والقول الثالث أي نعم يخطعون ولا يقطعون يخطعون هذا قولهم من؟ قول الظاهرية الظاهرية من الذين يعني اخذوا الظاهر ويمكن هذا المنفذ داود الظاهري ابن حد الظاهري وقد رجع هذا من؟ ابن طيب القول الثالث هنا؟ لا اجل فعله اي عبد المحمود قول الجمهور واما المالكية والاحناف والشافعية يقولون انها وللكل ولل... بالأسرة ولل... ولل... ولل... ولل... حتى لا يخطع شمو لا يخطع الصلاة طيب طبعا استدلوا ببعض الأدلة منها حديث عائشة وهذه الفائدة اكتبها الفائدة كم الخامسة انه يوجد فرق بين اعتراض المرأة في الصلاة وبين قطعها بالصلاة فرق بين بين اعتراض المرأة مشهو ثلاث. يعني لا تمر هل المعترض مرة؟ يعني حتى من تظل بأن المرأة لا تخفى لهذا الحديث نقول هذا الحديث ايسا بشني؟ يعد من هذا؟ لأن هذا اعتراض وليس ايسا بشني؟ وليس مرور حديث ابي درفي صحيح بشني يقتع اشتناه ثلاثة المرأة والحمار واشنو؟ يقول ايسا وكانت عايش رضا الله عنها تولد هذا الحديث ذي على حديث ابي در وكانت تقول ان المرأة لا تقفع شمي الصلاة لكن هذا الحديث يتحدث لماذا؟ لانه اعتراض وليس شمي وليس امرو نعم اوضى بذيخ المكان لكن نقول ان هذا اعتراض وليس شمي غاية ما فيه جواز اعتراض المرأة على صلاة المسلم اذا كانت ساكنة لانه إذا كانت عائسة رضي الله عنها كانت أه... قالوا كنت أنام أه... أه... وهذا يفيد أنها كانت سنو ساكنة ولم يتحرك أنها كانت سنو ساكنة ولذلك نقول أن عائسة رضي الله عنها كانت ساكنة بدليل طولها كنت أنام وحديثنا عن المرور وليس عن سنو وليس عن نور وإعتراب ومجيشن بين يدي المصلي طيب من الله يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن هقول يعني الاستدلال من الشمار في هنا انه لا يقطع الصلاة الاستدلال ليس في المحل لماذا لماذا لأنه كان بين يدي الصف والمشفة الشديد حديث عائشة رضي الله وعنها انها كانت تمام بين ذلك المساء لا يخطئ الشيء لا يخطئ الصلاة في جنادة لان اعتراض وليس شهود وليس مرور واضح هذا طيب اقرأ الحديث المجيء بعدكم يقول الشيخ معروف ان النوم اذا نام المسلم انه ينام وجهه على جنبه اذا قد علموني كانت تنام برأسها الى قمه اديت هذه ابو الشيخ اخوان كان تضيق ما ادري اصلا هذا لمن كان بامكانه اي علم لكن الصلاه لا يجب لا المسلم مو اذا نامت عائشه فاذا هذا الكلام يقال باذا با كان الوضع إذا كان ولا يسمح، لكن إذا كان ولا يسمح، فالإنسان يحصل على, على ما هو، على ما، على ما يمكنه يحصل عليه. عرفت؟ هنا يعني ما نا متعايش لأن هذا لا يسمح. هن عايشوا لو كان في رضاعة إتمام والملسلم لا يسجد إلا إذا غمجه لو كان في طريقة إتمام يعتزله. هل كان يسمح؟ يعني حتى الدنيا تبدأ دنيا. إذا هذه هادي... أو هذه الطريقة عن أنس سواه عن رسول النبيمة، الحديث بنيس النبيمة أو السيرة كانت على هذه الهيئة، عرفت؟ طيب، اقرأ يا شف. بيت تحت المسجد، الحديث السابع بعد النام، عن أبي قتادة ابن الربعين الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. حتى يصلي ركعة <تصفيق> هذا الحديث باب او هو حديث عن تحية المسجد وهذا الحديث عن ابي قتادة وابو قتادة رضي الله تعالى عنه يعتبر من الانصار وهو من ذن سلمة سلمه أصلًا لا خبرت خبرت ومسلمه خبرت أي وهو كما قال في سلم خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن أقوع فأبو قتادة من الفرسان وله هو منقطع ورد في الصحيح المسلم أن النبي صلى الله لما عاد من وكان على رحلته وكان وكان ينعس فابتبعه أبو قتادة بي... آه... بناقته فكان يواجه من سبب السيخ يشير بالقرب منه فإذا أراد النبي أن من على رحلته أقامه ثلاث مرات فقال ربما حفظك الله بما حفظت به نبيه حفظك الله بما حفظته نبيه فأبو قتاد رجل له يعني مناقب هذا الحديث ورد ايضا من البايث ابي سعيد الخدري قد الله تعالى عنه وهو ان اذا دخل احدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين لكن الاشكال ليست في تحيه المسجد فهذه مستقره لكن الاشكال اين الاشكال في ان تحيه المسجد في اوقات الكراهه يعني حديثنا عن تحية المسجد في في أوقات الكراهة كمن دخل الجمعة متلا والإمام يخطب، هذا في خلافه يجلس من دخل المسجد والإمام يخطب، يجلس عن أنه يصلي تحية المسجد يصلي أها فراء آخر ولا ما فراء آخر نعم دخول نعم نعم نعم وأمر مرسل لأنه ان أن يقوم وأن يصلي، لكن اقوال الفقهاء كالآتف قول الجمهور الأحناق والمالكية والحنابلة أن لا يصلي، أن لا يصلي في أوقات النهي أوقات الكراهه وأوقات أو النهي والإمام إذا يخطط وإذا دخل بعد العصر وكذلك بعد التدق عند الجن عند قائل الظهيرة يصلي اولاء يصلون عند الجذور والجذور من الذين ذكر الله تبارك الله المرجيه والاحناف والحنابلة انهم لا يصلي وقيل الشافعيه في ان يصلي في اوقات الكراهه وهو القول الراجح يا بكر ماذا قلنا ماذا قلنا اذا دخل اذا دخلت المسجد في اوقات الكراهه اوقات التنفل ال ال ال التي التي كنا سيئه دخلت بعد العصر بعد الفجر او عند قائمه الظهيره او الامام يخطب تصلي او لا تصلي تحت المسجد نعم لا تصلي قياما الجمهور منهم المالكيه والاحناف الا حنا وعند الشافعيه قال والاذان يؤذن اه لا دلال على ان ده الاول ان يصلي ان اولى ان يصلي نعم اما اذا فقت عين الجمعه يقف يود مع الاذان يجمع بين الفضلين عرفت ان اذا في جوع إذا انتبه الأذان صفة تبدأ سنة تبدأ صلوا لذلك عليه أن يصلي وهنا نقول تحية المسجد أخوها سنة لكن الظاهر عند الوجود تحية النجدي سنة ولا لواجبة سنة ولا لواجبة با. اسمك اسمك مني أمراض سنة ولا لواجبة با. واجبة. لأن الأمر يجب عن الوجب. ولا فارس لهذا الأمر. عن الوجب. عرفتم؟ طيب إذن. ماذا قلنا؟ ماذا يصفاد من الحديثي؟ فحكى النجل الواجب. وتاني قلنا شبه؟ أنه إذا دخل في أوقات الكراهة على قول السافعية شبه؟ يسلي رؤى اغتياره المتينية. والقاعدة المرجحة هنا هذه القائدة ضيورية اكتبوا اكتبوا هذه القائدة انا قلت كلهم اكتبوا هذه القائدة اكتبوا عمران كلهم اكتبوا ما يدلت هك انا اكتبوا القلب صدر يا اكتبوا القائدة التي غجحنا بها الشلاشة سحية المجد في اوقات الكراهة في هي وذكرها ابن كينا رحين وما العام المحسون يقدم على العام المخصوص العام المحفوظ العام المحسوب يقدم على العام المخصوص طيب سوف رسوا حاجة الكاعدة صرح بسيط حتى تفهموا اه او اقوله ثاني العام المحفوظ محفوظ. فالعالم محفوظ قال في كتابه في لوحه محفوظ المحفوظ العام المحفوظ مكدر على العام المخصوص طيب ماذا نقول في هذه القاعدة مقول كالاتي العام المخصوص نحن نسلم بعد العصر وأن نصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وأن نصلي عند كائن الظهرة هذا عام، الذي عام، لكنه ببعض الصلوات. مخصوص ببعض الصلاوات مخصوص إذا هذا عمله مخصوص في عام آخر حديث عام إذا دخل احدكم المجدث فلا يجد عام هل دين في اي وقت؟ في وقت ولا ما في وقتنا؟ عام محفوظ عن التخفيف عام محفوظ عن شمي؟ عن التخفيف يعني العام غير المخفف يقدم على العام جاته الذي يخصفه عرفته الله. انا اريد يا حمدي شخص يشرح لي هذه القاعده واذا شرح الشخص صحيح احتفظه جائدة هي مرضع سؤال في الاختبار هل من الآن جال لكم هل من مرضع احتبار هل من سؤال في الاختبار يالله طيب العام المحفوظ إذا تعارض مع العام المخصوص يقدم العام المحفوظ عن العام المخصوص لماذا لأن ذات خصص وهذا لم يخصص لن يجب ما يخصصه طيب جدا نعم يجي لعبد الله وات، المخصوص، تعارض معه، بعد مجد ولم يحل بواحد، فترشد أنا الثلاثي في بعد مجد بعلم ب... غير شبه، ولا يقدم العام المحتوم على على أشواه على العمش، طيب. من نهي عن الثلاث في أوقات الكراهة يعني هل يمكن يصدر إنسان في أوقات الكراهة في دوقتي الشريعة خصصت بعض الأشياء يعني لم تتعامل أن يتنفل الإنسان لكنها خصصت بعض النواقب ليس؟ لا فما في العيدون أصلا بعد ثلاثتك على الشمس كده أسهم الكلام أصرم الكلام وسوف ألقتي به نقول ما هي عن الصلاة في أوقات معينة؟ حديث أُحمد بن عامر في مسلم نهانا رضي الله عنه. حديث المنصوص. وحق حديث نهي عليه الصلاة والسلام أن نصلي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وعند غروب الشيء بعد العصر أو عندما تبيض أو تتبيض الشمس والنهي حتى تهيت رشفة. وعند قائل الظهر هذه النهي عن لكن تكون هناك دعم النوافل الهدوء أن تفعل في هذه الألحات أيها محمد تقريت أن نزل يأخذ لا يا الاستخدار ما تأخذ أيها نعم سنة الظهر إلى قضاء السنة يعني قضاء النوافل اللي الوكي يأخذ أيها نعم ها لا أصلا عنه صحيح الصلاة على النبي مستثناء لماذا يا اخوة انكم هذه تسمى صلوات ذات السبب صلاة السبب دخول المسجد ليس مقصود ان نصلي لكن لانها دخلها نصلي النبي ينور دعني ابن لا يستعدني ما يعني لا يختار احدنا متى يهود اذا مات المجلس تقوم نصلي عليه صلاة المجلس تصلي على ذات السبب اه لا معلش معلش أصف أصف أصف أصف أصف لا الطواف. رسعته الطواف. تصلى في وقت من الوقت. حتى لو كان الوقت وقت كراها. يا ابن يا عبدي منافر. لا تمنعوا احدا طافه هذا البيت. ان يصلي من الليل او نهار ما شاء. بعد الطواف يصلى حتى لو كان الوقت وقت شريط. وقت كراها. ثم رابعا قضاء النوافر لمن كان يسمدها وهذا ايضا مضيح. الأوقات يعني في الأوقات التي ليس في أكراها يعني شديدة طيب نختم هذا نقول مع نجمة لأن الوقت ليفتاركم نقول كالآتي تحية المسجد هل تحيه المسجد حرام الطواف هل تحيه المسجد حرام الطواف نعم طيب تحيه المسجد الطواف ركعة تيب وبعضهم يقول أنها سبب الطواف يلي من راجح الطواف أها الطواف نعم أها الطواف طويلة الصواب أن صلاه ركعتين الراجح أن نصل تركةين لعقول قليل فلا علي صلاة اذا دخل احدكم المسجد ألا يسمى المسجد الحرام مسجدا كيف يسمى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أمم الحديث الذي فيه أن رفعتي أن تأييَة المسجد الحرام الطلاق هو حديث وعيد لا يعتمد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.